طلعت مثل سرب القطم نخيمها متقبع ابظيم الزمان وهمها عيلة وتودع أخوتها ما تنوصف حالتها متقبع ابظيم الزمان وهمها طلعت مثل سرب القطم نخيمها متقبع ابظيم الزمان وهمها علاوتي ودع أخوتها ماتين ويصيف حالتها متقب عبضة من الزمان وهمها طلعت طلعت مثل سر بالقطة منخ متقب عبضة من الزمان وهمها قلعت مثل جاب رعت على اوت واد اخواتها حالتها مثل جاب عظم الزمان شاء الله تحفظ لي مستهزئين وتساعدني ضوط يعني يضجك ونصير نشترك مع زينب وأخوات زينب بالتوديع توديع الإمام الحسين والعباس وإخوته طلعت مثل سر بالقطم نخيمها متقب عفظم الزمان وهمها علاوتي ودع أخوتها ما تنوصف حالتها متغاب بعبض الزمان وهمها طلعت مثل متغاب طلعت مثل باجي صوت روحي مِثْكَ أَبُ عَظْمِ الزَّمَانِ عَلَى عَلَى جُوَاج أَخَوَتِي مَاتِن وَيَصِف مِثْكَ أَبُ عَظْمِ هلْ خَيَالِ الْقَبُولْ المثيل مضروب بخدر لا شرف يوصر شرف أو لا ستير يوصر ستر الباري طهرها بكتاب والخلائق شعري في قدره لخياله ما حد نظار مِطرابيه في بيوت الفخر النبي سيد البشر وياوي الزاف لا تیر دهری وصات الغريب بالسمعت نادا ہے قبل الاجل رايد وداع ويا ہے الغريب بالسمعت نادا قبل الاجل رايد وداع وياها ام طيل عتب حيرتها ما تنوصف ما تنوصف متقبعه متقبعه هي الله بك طلعات من سرب القطار عاله وج اخوته عاله ما بعد على بعد روحي بعد اعلى يا راجل بالخدمه شاعر هالبيت سي سعيد وصافي هل القبول ثانيت المثير المغرو بخدره لا شرف يا اصال شرفها ستير يا صو ستره الباري ظهرها بكتابي والخلاك تعريف قدره لخيال هي محاد نظار متربيه ببيوت الفخار جد هالنبي سيد البشائر ويا عوف سفادير دارغي وصاجه الغريب بالسمع تناداها قبل الاجل رايد وداع وياها ومن طيل عتب حيرته ما متجبع ما تجبع ابو طلعت مثل سرب القطيط طلعت صوتك بعد روحي طلعت مثل ما اسمع صوتك بعد روحك ما تواسي زينبي يعني وعدك ويصيب على اكتاف تودعي وللخيمة ترجع قلوب بالحسرات تلهب عيون من الهضوم تدمى بك الكتر صوت المناحي بكربلة هالليالة تسمى هالعيلة لو صار الفجر تفقد أملها والخدر وتوليها أصحاب الغدور ومن بجاه شلون تهجار هل يا لبي مصابه داهر هددها وغير المناحا والبتش ضل عيدها هل يا لبي مصابه داهر عيدها لو ودعتها باتها ما تنوصي في حال متقبعه متقبعه بظامه هي بارك الله بيبي ضلعت ضلعت بارك الله أمين ايه بعد روحي أعلى أعلى أعلى رحم الله وانيك ليش تبخل بصوتك بعد روحي بدمك ما جاي تبخل <تصفيق> رملة ويجزام قعدة والقلوب يبدي عتاب ربتي وتنتظيري كبار بل تتهنى بشفافي ولا يغيب الولد عنه الوالدة تموت بغيابي الوالدا يا ابني لربك شنتظر ساعه زفتك بحجرتي علقه وشمعهك والدهر دلالي صاغي تقل يا حسبت بزفتك أتهم ويا واسفة بدمعي عجم تلحن تقل يا حسبت بزفتك أتهم ويا واسفة بدمعي عجم تلحن من عاجب سلوت ہے ماچن وہصف حالت ہے متگا ابو بعد روحی طلعات میں سے ساعد بالجواب قاعد شوفني <تصفيق> اي <ده> الله <تصفيق> رملي ويجسام قعدت والقلوب يبدي عذاب اب ابو يتعهو تنظر اكبر بل تشتت هنب شبابك اوليغ بالولد عنها الوالده سمو وتبغي ابه الوالدا يا ابني ساعت زفتك بحسرتي علقة وشمعتك والدهار دلالي صاضي تقل حسبت بزفتك أتهم ويا واسفة بدموعي عجنت الحن ومن عاتبة سلوتها ما تنوصي في حالتها متقاب عبضة ميزة الله يخضي حوائشكم في العتل قولي يا اتعنت بهمه وحزنه اتقل لي يا الرب تك أمك وما طبك ساعج فينها الوالدة تطلب ارباها من يا علي يلردتك ذخول يا سلوتي التالي العمور جدا عم تنزل للقبور الجثة تتولى دفنق ساعة تمنيتي يا الولاد ظنيتك تفصل تشيفان يا سلوتي تمنيتك ساحت منيتي يا ولد بنيتك تفصل لي فن يا سن وتتمنى يا تك وامك ما جن ويصيف حالك ها متى <تصفيق> بارك الله فيك طلع هي بارك الله بك هي رحم الله والديك شويه ها خلينا احنا او سكن لا حسين ابو اليمه من وقتكم هواي جزاكم الله خير انا بخدمتكم انا او سكن لا حسين ابو اليمه تعناات بشكوى العده مشلول مهضومة يردها تقل لي يا أخي ما تأملها أو يا أدخور سكنة وضمدها يا أبو يا حاجي سلوتك تودعني قل لي عجما اظل مغبتك والابو يسمع نشد سكنى الغزيز السلوى تمدل يسمع هتب هب حيرتك سكن العزيزة سلويت مدليلها يسمى قتبها بحيرة وشيلها وقامت تهيل دمعتها ما تنوصي في حالتها متقف ضعف الله يخلي حوايشكم بارك الله بك بعد على بعد روح بعد على بعد عيني ابى سخو ه اتعنج ويعذرج دم ه هو اللي تكف الضغن ه وبغى هت منال تزم ه وصل الخان الخيام صاحت يا جافي اللب شيء حاجات ترضى بذل باشر اضل بحير ما ينزح حمي أنا أختك وأنت الذي معاهدني الأرض الوطن شا منه أخي يريدني أنا أختك وأنت الذي الارضي الوطن شا منه اخويا يريدني تبقى اختاكي بغربتها ما تنويصي بحالتها متقاب وعب خلعت هي بارك الله فيك يا رب العالمين يا صارت الليل مثيل سر القطة حووي أمن الخياة مطلعة الغيل أو زيانة يبب يا وضع جانت ضاحت بلوع العقيل لوري احتو يا أهل الشيام لوري والعسكري بخلاه جام لوري من يحمي عالى البيئة الخيام لاري والأطفال شلون بيه من بعد هاي المسيئة الله يتقبل عمالكم